إلى المعلم خطبة الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الحمد لله الذي افتتح التنزيل على نبيه صلى الله عليه وسلم بالحث على القراءة والتعلم فقال جل من قائل اقرأ باسم ربك الذي خلق والقائل سبحانه مادحا العلماء ورفعا منزلتهم ومشيدا بمكانتهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القائل من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة هذه أخي المعلم مكانة العلم وطلابه فياترى لماذا وصلوا إلى هذه المنزلة العالية والمكانة السامية التي أشاد بها القرآن وذكرها سيد الأنام والجواب وصل العلماء لهذه المنزلة لأنهم هم ورثة الأنبياء ومرشدون الناس إلى صراط الله المستقيم فهم الذين يضيئون دياجير الظلام وهم مصابيح الرشاد ومشاعر الهداية نعم وصلوا إلى هذه المنزلة لما يقومون به من رسالة النبيلة رساله تعليم الناس ونشر المعرفة، ومكافحة الجهل لتنهض الامه وترتقي فالعالم الذي لا يؤدي دوره في التعليم والتوجيه لا يحصل على هذه المنزلة، ولا يتبوء هذه المكانة. اخي المعلم في الجامعات وفي غيرها اعلم ان عليك رساله عظيمه ومسؤوليه جسيمه فانت الذي توجه الشباب لبناء امته الاسلاميه ورفعة منزلتها لتعود إلى مكانتها القيادية للبشرية جمعاء يهدونهم إلى صراط الله المستقيم قال ربعي بن عامر قد بعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام نعم كانوا دعاة لهذا الدين يخرج الله بهم الناس من الظلمات إلى النور ولا غروة في ذلك ولا ريب فقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ولا غروة في ذلك ولا ريب فحري بكم يا أساتذة الجامعات ويا معلمي الأجيال أن تربوا طلابكم على مكارم الأخلاق وعلى فضائلها فتنبهوا وفقكم الله وسدد خطاكم لسلوك الشباب فقوموا ما فيه من عوجاج وانحراف فهم بمنزلة أبنائكم وفلذات أكبادكم والمعلم مؤتمن على طلابه وحمل الأمانة أمر عظيم وخطب جسيم قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وليكن أخي مرب الأجيال سندك في توجيهك لطلابك سلوكك القويم وخلقك الحسن وأمانتك واستقامتك فتكون قدوة صالحة لمن تعلم وتربي وتكون مباركا حيثما حللت وأن ارتحلت قال جل وعلا وجعلني مباركاً أينما كنت فهم ينظرون إليك ويأخذون منك ويقتدون بك فاحرص على أن تقودهم إلى دروب الخير وتنبههم إلى الابتعاد عن دروب الشر والفساد أخي المعلم إن كثيرا من الدعاة والمصلحين يتمنى أن تتاح له الفرصة التي أتيحت لك حيث يأتيك هؤلاء الشباب ينهلون من معينك ويسترشدون بتوجيهاتك دون عناء الذهاب إليهم والتعاب في أثرهم فلا تضع هذه الفرصة واستفد منها في أن تكون قدوة لهم في الالتزام بالأخلاق الفاضلة والآداب الإسلامية العالية وهل أسلم كثير من الناس في مختلف أسقاع المعمورة إلا بسبب القدوة الحسنة التي رأوها في من وفد إليهم وحل بينهم من المسلمين وبلاد شرق آسيا شاهد حي على ذلك وما بلاد أفريقيا منهم ببعيد ولا تنس أخي المربي أن الله عاب على الذين يرشدون الناس ويوجهونهم بالأقوال وهم لا يطبقون ما يقولون وما يدعون إليه في سلوكهم وأفعالهم قال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين